عظيما في المستنبطيه المشتركه صور الصلاه هي من الصور المكيه التي تتحدث عن العقيده لقد قلنا مرارا ومرارا ان معظم الصور المكيه تركز على العقيده على ربط الناس بالله عز وجل وتعريف دورهم في الحياه ومصيرهم اي عز وجل هنا أن تدع الصورة بالقصم والقصم لا يكون الا على شيء هام وإلا من نحن حتى رب العزه يقسم لنا من نحن يؤكد لنا ما يمر به وما يخبر عنه ليش؟ لأن الأمر جد لا هو دتك الامر عظيم فيقول سبحانه في هذا القصم وربنا سبحانه يقسم بما شاء من خلقه نحن بما نقسم بما نحلف بالله لأن في الإقصاء أو في القسم عظمة والعظمة لمن الله سبحانه وتعالى فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان حالفا فليحلف بالله أو ليص أو ليصلح وحسيب يقول مسعود رضي الله عنه لا أن أحلف بالله وأنا كاذب اهون علي من أن احلف بغيره وأنا صادق ليش الفرق لأنه الفرق بين الكذب كذب معصية لكن الشرك بعوده بالله كل شيء يمكن أن, أن, أن يغضب الطرف عنه إلا الشرك بغيره الشرك حرم لأنه شركت سنب لا عمله ولا تكون إنه من الخاسرين إن الله حرم الجنة على المشركين كذلك للمنجر يدخل سنة حفد المجري أي أن الله لا يقرأ مترك به ويقرأ المدين ذلك المنجل. لذا رب العزة يقسم بمجاعة مخلقين وفي القسم يقسم بالله عز وجل بهذه المخلوقات يقسم بالشمس يقسم بالقمر ويقسم بالد... يعني بالأرض ويقسم الشمس وتحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسنجن هذا مظاهر حفظ ينفس لنا الأنظار ينفس أنظار النبيس هذه الاشياء التي تدل على جلاله وتدل على كماله وتدل على عظمته هو الفتن لان اذا رأينا الصنعه عرف الصالح فكذلك هنا في قسم سبحانه وتعالى هنا باشياء ثلاثة العلماء ما هي والصافات صفا والزاجرات والمرسلات عرفا والعاطفة حصا والناشره اجرا والفارقة فرقا فارقا فارقيا سذكرا وما هي كل واحد غير اذهب الى كل واحد يقول قوله واحد يقول ملائكه واحد يقول رياح واحد يقول آيات واحد يقول, يقول رسل وكل واحد يقول, واحد يقول يعني هذه الاقسام مفرقه فيها ملائكه وفيها كذا لان المقام مقام ايش مقام جلال مقام عظيم واخبار عن شيء مجهول ف فالمناسبه ان يقسم بهذا المجهول ايضا ليناسب القسم المقسم عليه فهو يقسم يقسم بأشياء مشهورة يعني قسمه ربنا يقسم وأشياء ما نعرفها على ماذا ما, ما نعرفه إنما يجب الإيمان به فهو مذنب متشابه وطيب والمرسلات من علماء من ملقان... قال في وحق المرسلات من علماء من قال هنا إن المرسلات هي الملائكة كيف المرسلات لان ربنا سبحانه يقسم بهذا النوع من الملائكه الملائكه لها يعني اعمال مهمه ترسل من اجلها وتنفذ من قبلها فربنا وك الملائكه في الجبال وك الملائكة في الامطار وك الملائكه في الارحام وك الملائكة بان تحفظ هذا البشر وك الملائكة بان تجلس مجالس الذكر وك كل ملائك سبحان الله جنود لله جنود السماوات والارض كل من مكلف مهمة. سبحان الله. وفيه ملائكة مكلفون كانوا بالواحد يحيط جبر الجبر هو الرئيس والملائكة يعني محيطون به. سبحان الله. فالله يقسم بهذه الملائكة وهذه الملائكة عند اجنيحة. مثنى وثلاث وربعة جعل مل جعل الملائكة رسلا ولأجنيحة مثنى وثلاث وربعة. ما يقسم بهذه الملائكة. يقول والمرسل سيوححق الملائكة التي ترسل مرسلة لكيف ترسل عرضا أتفهم العرس والعرض بالتتابع بالتتابع يعني وفد ثم وفد ثم وفد زمّة فبستمرار دون قطع منذ أقام الله هذا الكون والملائكة ترسل إلى أن تقول الساعة والملائكة في الساعة لا شيء كل من يرسل يرسل من فيهم دعسان بس ما كانت الملوك سوس الدعسان تتني في سبيل الله فكذلك الثلاثه وحق المل حق عرفا في التشاد بدون انقطاع ارض او توصل بالمعروف بالاحسان بالخير حتى الملائكه الذين يوصلونا ايش للإهلاك اهلاك الكفار غير ولا خير ولا شر خير لان تطهير الارض من الشر خير خير للرسل والانبياء وخير للمؤمنين وخير للارض كلها فالله يقسم سبحانه وتعالى بته النؤم الملائكة التي ترسل في مهمات والمرسلات عرفة هذه واحدة ثم يقول في عاصفا يعني حينما يرسلون ما يرسلون يعني هكذا يمشون يمشون هكذا لا بقوة وكبكة منها العاصف يعني باسترسال شديد يذهبون بسرعة فائقه عاصفة كالعاصفة فالعاصفات عثمان يعني بشد وقوة لا نظير له سفِيْر للعذراء فالعاصفات عثمان وثبُق وثبُق والناشرات نشرة أي طيس وأجنحة لأن لها لأن الملائكة لها أجنحة كما قلنا جاء الملائكة رسلا قولي وبرسل ورسول وللأجنحة نتنا وثلاث واربع بس شكر للستمية جنا ستمية جنا جناح واحد غطى بالحبوب غطى به الكرة العربية جناح واحد انظر الى اي رب هذا المنزل ورقاه رسول الله سبب مرة زياد مرة رقاه ببكة في اجياد في اجياد ومرة رقاه بايه عند سبس المنزل سبحان الله هذا ملك واحد وبجناح واحد اقلم اقلم سبب خمسة بدون كرة لوت كرة قملوت تقدر بها خمسة بدون مثل طربي بي اهل بجناح هذا يعني أغمصها في تحت المدن هذه المدن وزمت علواها حتى صنعت الملائق الرباحة الكلاب وهوها القطب وقفت ثم قلبها إلى الأرض جعلنا عاليها سافئة ثم أسمعها بإيه؟ بالحجارة الباطنة أمطرنا قد أمطرنا ليش هذه الحجارة الطهر من البطن الباطنة من الخبر والنجس فكانت هذه الحجارة وهذا الجاز تطهير الأرض من هذه هؤلاء الأنجاز الأرجال الأرجال الأرجال ايه? وما هي من الظالمين ببعيد? يقول كل ظلمة كل الواق الظلمة الخصوصة الذين يفعلون الاهلين الفعل هذا العذاب ما هو ببعيد الاهل. فليعلموا انهم مهددون بين الفين فالمرسلات عرفا بالعاصفة. والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا ينشرون اجل حسن, حسن. ثم يقول فرفارقات فرقا. الادب الملائكه سبحان الله حينما ما تاتي بالشرائع وتاتي يعني بالرسائل من الأنبياء والمرسلين هذه الرسائل اجموعها تفرق بين الحق والباطل فالفارق هذا فرقا الوحيد اللي بين المحقين والمبطلين يفرق بين الكرد والايمان بين الهدى والضلال بين الغي بين الرشد والغير يفرق يفرق, يفرق يفرق الصفوف صفوف المؤمنين وصفوف الكافرين الصف الرباني والصف الشيطاني بيبن نفرق الميزان هذه الآيات ايه التي تفرق الصفوف تمين بمجرد ما ترى فئة من الفئات إن كانوا مؤمنين قلوا الله أكوار وإذا كانوا من لا وإذا كانوا من الفئة بأخرة تقول اعوذ الله من الشيطان الرجيم اعوذ الله من الفئة الشيطانية شو يفرق هذه الآيات التي نزل فيها الملائكه لتفرق فسمها الله ايه في مفرق فرقان كما امكنتم فادعوا انتم تفرقون المسلمين نعم سنبرق فرق بين الناس سمى الله فرق يفرق كذلك يفرق صفو وهذا القران سموه فرقانا فالوحي والآيات فرق سنه نزلت فالفارق الملائكه نزلوا ليفرقو بين صفو فالفارق اس فرقا فرقا مميزا. لأنه يمكن هذه الأوساط مميزة الصف صفا الصفات صفا صف صف يعني صف مميز من فارقة الفارقة ثم يقول فالمرقيات ذكرا تلقي الذكر الوحي وحي السماء تلقيه إلى الأمياء والمسكين فالمرقيات ذكرا ليش ذكر يسمى الله لوحي يسمىه ذكر لأنه يربط الناس بالله يدخل الله به ويجعلون يعني يكون في ذكر دائما يذكرون ما ينسون ما ينقلون إذا كنت انسان غافل الله ساري هذه لا يتذكره وتربطه بربه آه. آه. ويكون دائما في مراقبة لله عز وجل ما يبقى ناسي غافل مخلوط في الموقعات ذكرا ليش قال عذرا أو محالة كوني هذه الايات هذه المفرقات عذرا أو عذرا فيها إعذار وفيها إنذار يعني فيها اعذار شو هو فيها آيات سبحانه لأن العذر هو العضل. العضل هو العذر. العذر هو رفع اللوم. يقول لك لا لو ما عليك. فالايات القرانيه تنزل تطمئن المؤمنين. يقول انتم ان شاء الله سلام. لكم الجنة ونعمكم. انتم في رضا الله. انتم في نعيم انتم في خير. لكن كفراء اشد الانضع. أن التخويف الترعيب. يعني انتظروا عذب الله. انتمرتم انتمتم على مأسوا عليه. عذب الله يحسيدكم في الدنيا قبل الآخرة ثم الآخرة عندك وآخرة والعياد بالله إذا القرآن فيه تبهير وفيه تنمير فيه إعضار وفيه إلباء كما قال تعالى في الآية التي ترونها مرات ومرات يقول إن هذا القرآن يهدي للذي هي أقوى ثم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات بيشي بشره. ان أن لهم أجر عظيم وأن الأجنب إضاء وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة اعتدنا وهيئنا لهم عذاب على إضاء إذن وانذار هذه الآيات فيها إعنا وفيها انذار عذراً أو نبراً إذن هذا التفسير الذي نشى عليه كثير من المفسرين من السبب والآخر أيضاً قالوا المراد بهذه الإقصارات هي الرياح المرفضة الرياح كبرياء ومرصلات اي الرياح التي يرسلها الله بالتسابع تدمير لعدها حلا مثل ما ارسلت على من؟ على قمعات وكثير من اهلكوا بالرياح بالعاصمة ريح العاصمه دب مضطره والمعادن تغنيت بريح صرخه عاتيه سخرها عليهم سبع ليال وثمانيه ايام حزومه وتتابعه وثم حسنت وقطعت قصر المجرم هي ذي الأي من الحزوم ثمان حزوم ويأي من التعاشر حزوم في البكر عرض من الله وقفل إذن هذه الرياح ربنا سبحانه وتعالى جعلها جنودا جلودا جلودا مجندة لتجاه بأعداء الله وتفعها لعداء الله ويقول عدونا فالمرسلاتي عرفا أي الرياح التي يرسلها الله في التسابع ويعطيها قوة تتصير بيساني تسمير بعدها ما شاء الله ريح اليوم إذا إذا بلغت مئة وخمسين تقول مضمرا العيون له سطح باللبس ناقص أحد السحب بالعمارات وتجيء على أخطر اليوم وتسير إلى عطها قوم ميتين أو ست مئة الله العظيم لا تفهم فيقول والعاص فاسعة قوية ما العاص ما كل شيء بيامره فيها أصبحوا لا سرع إلا مشكلة صبحنا. فالعاصفة والناشلة نشلة هذه يعني هذه الأولى والمرسلات هذه للعدل وثم فيه رياح الخير الرحمة يرسلها الله رحمة مبشرات الرياح مبشرات من من المؤمنين تسب الأمطار تسب الخير تسب البركات والمرسل والناشلة نشلة أي تنشر السحاب الحاملة بالأمطار والناشرات نشلة ثم يقول هذه الرياح والرئي والثانية تفرق بين الشاكرين والكافرين بين من يشكرون نعم الله وبين من يكفرون بها رسول الله صلى الله عليه وسلم مره كان في سبوك وثم اصبح المطر أصبح اصبح يعني فقال اصبح اليوم اليوم أصبح مؤمن وكافر من قال مطرنا بفضل الله ورحمته هذا مؤمن بالله كافر به ومن قال مطرنا بنوع كذا وكذا النوع هو غيب غيب الغيبو بس نيم ناء وطروح يقول اسم النوء يقول هذه الكواكب لها تاثير في الكون تحتس امطار او كذا او تحتس رياح او شيء من هذا الشيء يقول الاثار في الارض للنجوم وهو وهو التنجيم التنجيم المحظوظ وحده اما كل حسابات ينقمر في اي فلك والشمس وكذا إلى غيرها هذا تكون الساعة الساعه ونعرف ونعرف الكسوف والخسوف من هذا هذا التنجيم ها هذا النجوم هذا لا بحر. لا ماشي انا مو با لكن هناك علم يسمونه علم هذا هو ضلال شيطاني ينسون هذه في الارض الكواكب وهذا كان كان من عقائد الجاهليه فكانوا ينسبون الأمطار والرياح والأسحار والحروب وغير ذلك لذل لذل للنجوم وهذا علم الشيطاني كما أقول فيقول عز وجل ذكرا يقول عذرا أو نذرا فالفارقة فالمرقياء يتفرق بين الشاكرين والكافرين فالمرقياء ذكرا فهي سلوك الذكر للناس البومنون يسنبهون يضمضم على هذه نعمة من نعم الله هذه الرياح اشكرون الله عز وجل إذا جاءت بالنعمة ولا جاءت بالتدمير يعني يتض... يتعيدون قد يتعيدون بها أي فهي مكيب ذكرى العذر ثم عذراً أنودر بالنعمة بالمعنى الذي اللتي... سبق ومنهم من قال إن هذه الآيات المراد بها أو هذه الأقصام الإقصامات المراد بها هو الآيات المرسلات عرفة يعني الآيات ومنهم من قال الرذر ومنهم من فرق قال والمرسلات عرفت العاصفات عصف هذه الرياح و نشل والناس ناس نشل في الفرقاط الفرقان في المولتيات هذه ثلاث يا الملائكة فرق هذا كل حلقونه الحقيقة يعلمها الله وهذه تخصبات المجهولة ناس المقسم عليه المقسم عليه المجهول وهو خلص سبحانه إن سيد إن سيد إنما سعدونا لواقع جواب المقصود هذا اللي اللي سعدونه مش من الخير والشر من الحساب آه من البعث والنشور آه من العرض والميزان والصراط والحوض والجنة والنار نعرف هذه الحقائق هل وعدنا الله بها ولا لا في القران وعد من الله بالقرآن نعرف حقائقها نعم كذلك هذه الصفات ما نعرف ولو عرفنا الملائكه نحن نعرف الملائكه لا نعرف ان عذاب ربك نواقع إن, إن ما سعدون من خير أو شر من وعد أو وعيد من جنة أو نار من حساب وعذاب كل هذا واقع ما له من دافع لا يتغير ولا يتبدل كل ما أخبر فيه حق وصدق واقع لا محالة لا يتقدم ولا يتأخر ولا يتبدل ولا يتغير واقع والواقع واشه التالي انما توعدون لو اكاة. احد من الاحب وكره كل وعد من الله واقع. اما في السورة والسورة الصادقة ولا في كل القرآن. ما وعد الله واقع. وعد الله لا يبقى. ان وعد الله حق. سافر. انما توعدون من خير او شر. انما توعدون لو واقع ما له من ذلك. إنما توعدون لواقع ثم قال نقول متى يا ربي فهذا وخصوصا الحساب والعذاب بعد النتوار هل متى يا ربي فما قلنا يوم كذا وبقي له كذا مئة سنة أو مئة قرن أو عشر قرون أو لا أعطنا علمات قال فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسبت اذا تهدم هذا الكون اذا تفتك هذا العالم اذا زلزل هذا الكون اذا تفجر هذا الكون انفجر انقل تفجرت وتقدم من الى بعلوه وتهديه كالقنابل الدوليه انفجار وفيجر دولي زلزال يهدم كله سبحان الله هذا واقع معظمه اذا وقع هذا هذه علامات وقوع ما أخبر الله به من حساب وعذاب والجنة و فإذا النجوم طمست كيف طمسات؟ قال العلماء نورها ما لا نورها وكنهها حتى ذاتها حتى يذوبها يطمس ينسى يرمى ما ينقش لكن كله يتفكر هذه الكواكب خلص واذا الكواكب انتقلت خلص ذابت وسبحان الله اليوم فيه كواكب تموت واخرى تخرج اكتشاف علمي يقيني على ان هناك كواكب تفنى عندها عمر خلص مئة سنه الف سنه مليون مليار سنه يفنى يموت يزول وثم في كواكب اخرى يضحك الله كيف صلى واذا النجوم طمست هناك فاذا النجوم طمست واذا السماء فرجت فرجت يعني تشقق من غير من قد فرجت او فرجت فتحت وفتحت السماء فكان ابوابه كيف؟ كيف واذا السماء فرجت واذا الجبال نسفت هذه الجبال الشاهقة العالية لا جبال في المغرب ما في جبال لو فرجت جبالنا في جبال ايطاليا ما رايت أنا بعيني والله ما في جبال ما عندنا جبال جبال ما شاء الله جبال ملايا يعني من تسلق اعلاها اختلطوا في السجن المادي لنجاوز الحد سبحان الله جبال هذه الجبال كلها تنشف كلها تفسد. تصير هباء منبذر توخى يسالونك عن الجبال فَقُلْ يَنْسِفْهَا رَبِّي نَسْفًا فَيَغْرِقُهَا قَعْرٌ الأرض فَيَغْرِقُهَا قَعْرًا يعني ملساء ما فيها لا نبات ولا بناء ولا عاد ما فيها ها قاص <تصفيق> عن جبال فقل ينسفها ربي نسفا فيغرقها قعرا شوف قبل قعرا ثم تنصفصف المستوية لا ترى فيها عوجا حضارك ولا أمسر صفاحاً ما في شيء بل بيضاء نقية عليها كل بعد المفروض بيضاء نقية ما عصي الله عليها تطهرت لأن القشر الذي كانت الجباه وإلى وقعت عليها ذنوب وأثاب مسحها الله وطحرها من المجرمين ومن المكان الذي وقع فيه المرض حيث يقول الله عز وبسّت الجبال بسا وبسّ الجبال بسّ بسّ، فكانت أباءً بالبدء. الأباء هو، ها؟ يعني لما يكون شعاع الشمس قوه من القوة، صار بعد الجزيئات صغيرة في الصنادل هكذا، ها؟ يعني غبار، تصير غبار. كل الجبال غبار. هيه ما نت. إذن هذه القوة الزلزالية عن الانفجار الطويل. يصيد الجبال هباء ابن بسن والله لا يفعل ليه شيء ما نبريك يقول مع عز وجل وإذا الجبال نسبت ثم يقول وإذا الرسل مقتت الرسل حدد لها وقت معلوم تتجمع فيه رغم تباعد الزمان ورغم تباعد المكان ربنا يجمع الرسل من, من نوح من ادم الى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يجمعها اقست اي بلغت وقتا محددا حدده الله وجاءت هذه الرسل لتقديم الحسابات اعمالا اكثر قدم الحساب، فرض قدم الحسابات. الله عالم، ولكن ليقيم الحجة عن المرسل إليه لا بد من تجمع الرسل، ولا تحسبن الله غافلا ولا تحسبن من الله, تحسب الله مخلفاً، وأعديه رسلاً. أعط الوقت لابد من تجمع الرسل لتقدم تقدم الحسابات لابد منه، ويسألها سبحانه وتعالى ماذا أجابكم المرسل المرسلون إليه؟ ماذا اجابوكم يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا اجبسم ما يقل هل بلغتم لا ويوم يناديهم فيقول ماذا اجبسم المرسلين ما يقول هل بلغكم المرسلين لان الله اعتذر الرسل وعلم انها بلغت خلاص ما اختر هل بلغت ام يسال بلغنا بماذا اجبسم اهل اجابكم الناس اطاعوكم ام كفروا بكم اهل كذبوكم ام صدقوكم اهل اطاعوكم ام عصوكم ابي ذلك يلد كل سبحان سبحان الذي علمه الله لا فقل سبحانه وتعالى سبحانه واذا الرسل اكتت ثم يفخم من هذا اليوم وقلنا هذا اليوم يوم عسير يوم اسود يوم شديد يوم مرعب يوم مدمر يوم محزن لاي يوم من الجلس. أي اي لاي يوم جلس يوم عظيم نحن ما نعرف اللغه العربيه نحن عم نحن الجهله ما نعرف اساليب اللغه العربيه ما نعرف ايقاعها ما نعرف مدلولها لأي يوم الجلسة ثم يقول اليوم الفصل اليوم الذي يقع فيه الفصل طريقه في الجنة وطريقه في السعادة اليوم الذي يفصل فيه بين الضالب والمظلوم اليوم الذي يفصل فيه بين الحق والباطل اليوم الذي يفصل فيه بين المحسيين والمسيئين لا أمتى سقاط حتفه وتفصل لما اليوم صفوف مختلفة. وهنا يقول هذا الوهابي وهنا يقول هذا المسيحي وهذا يقول كذا واليوم إن شاء الله تسلسل الصفور واثنان ويبانش كله وهابي ويبانش كله مشقوق ركزان عرفوا الحقيقه يا عبد الله هو ناس الحقائق وتكشف وتفضح السرائر يوم تبلى السرائر هذا اللي في الضمائر يكشف ويضح ويعلن ما عرفه أحد إلا أنت ربنا يكشيفه هو ديك ساجل بسهامات هو ديكشم الحقائق لأي يوم ينتجلت ليوم الفصل ثم قال ضخم من هذا اليوم وما ادرك ما يوم الفصل وما ادرك ما في احد يدريك ما في احد يحطط لك عن الحقيقة لذلك اليوم إنه يوم لا لا يمكن أن يسأل اسم هو حقه وما ادرك ما يوم الفصل ثم قال يجب عليكم ان تستعدوا وان تصلحوا اعمالكم ويا ويل من كذب بقدره الله وتقديره وحكمته وتدبيره يا ويلة ويل ويل يومئذ للمكذبين هذه حقائق من ربنا سبحانه وتعالى من كذب بها فالويل كل الويل له ويل ويل ما معنى ويل قيل انه تعامل الله الله يرسل الويل في الويد واد في جهنم يعني هذا المكذب الذي يكذب هذه الحقائق الربانية التي جاءت من ربنا هذا الذي يكذب بها ربنا يدعي له في الويد جل الويد وهذا الوادي يتعذب فيه في جهنم شو الويد؟ قار الويد هو واد في جهنم يجري فيه عصارة أهل النار. اللي كيسين من اهل النار كيف كيسين من اهل النار لان الكافر في جهنم كتعرف حال فيه شحك مساحته راسه قد جبل احد والدرسة لا الدرسه اما راسه قد فيه قد المغرب نسال الله لا فيه الدرسة قد جبل احد اعملها بالنسبة قد جبل نسال الله لا فيه. كافر واحد يعمر واد ما يسيله منه وننرزش لي وتحفوه الواد بصديد اهل المحطة بعصارة اهل الله. ما انت ما اشدنا هذا الواد ما اقبح منظر هذا الواد ما اشد سويدين هذا الواد ما اقبح منظر هذا الواد والله. ما أشد حرارة هذا الوقت فيه ناس يُعذّبون فيه فإذا سمعت ويل للمكذبين معنى أنه يعذب بهذا الوحيد أو دعا عليه ربنا يدعو عليه ودعاء الله مستجاب والله مستجاب ومن الذي يستجيب فهو اذا دعا على أحد خاض وخسر إما أن نقول هو دعاء ومن نقول خبر على كليهما الخساره كل الخساره المكذبين وين يوميذ للمكذبين بالله الذين يكذبون بالله وبكتاب الله وبرسول الله وبوعد الله وبوعيد الله الويل كل الويل لهؤلاء المكذبين والمكذبين بلقاء الله وَيُذِيعُ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ثُمَّ قَالَ بَعْدَهَا آمَنَ ربنا سبحانه أراد أن يبين لنا النصر والضربة القاضية منه سبحانه لهؤلاء المكذبين فأراد أن يعطينا مثلا فيقول يعني ذرعنا غنم حتى يشوف اللي في ماذا فعل الله يقول اديروا عن قلتم هكذا وشوفوا اللي وراكم اشوف, أشوف بيهم شكونهم يا رب اولا قوم نوع وقوم عاد وقوم ثمود وقوم لوط وقوم إيش ابراهيم وقوم سبع والموت في كذا اهوة فكم كم من قرية اهلك وهي ظالمة فهي خوية على عرشها فكلنا خذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا علي حاكبه ومنهم من أخذت الصيحة ومنهم من به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون إذن كثير وكثير من القرى ابدا يقول ألم يهلك الأولين هذا السلام تقريري ايوه والكل يعرف والكل يقر ويعترف بان الله أهلك الأولين ولا لا من المكذبين الذين كذبوا الفترة ايوه أهلكهم الله وأبداهم ألم نهلك الأولين ثم يقول نذبعهم الآخرين وهذا تهديد لمن؟ لقريش هو قريش وقت قريش إسماءة وشار وصبحهم إلى الأولين بالنسبة لنا نهاية والآن ثم نسبعهم الآخرين من كونهم منا لأن القرآن باقي وأولئك مضوا حيث ألم نهلك الأولين ثم نسبعهم الآخرين كذا أسبعهم الآخرين كذلك كم من الآخر إسلاعات وثم نحن مهددون بهذا العذاب ثم يقول كذلك نفعل المجرمين كل مجرم كل صاحب جريمة واكبر جريمه واعظم جريمه هو التكذيب بهذا الدين والتكذيب بهذا اليوم كذلك نفعلون بالمجرمين هكذا فعلنا بكل مجرم ثم قال وين يومئذ للمكذبين يا ويل ثم يا ويل لمن كذب بقدره الله وتقديره وحكمته وتدبيره كما قلت ويل يومئذ للمكذبين بوعد الله وعيده القائم ثم بعد هذا قال الملك نخلق الملك نخلقكم من ماء المهين بعدما الملك سبحانه وتعالى عن الملك الملك الملك الملك الملك الملك الملك الملك الملك واحاطه علم أراد ان يغير لنا كيف البناء كيف يبني وكيف ينمي وكيف ها يعمل ثم قال الم نخلق ونخصص الخطاب لمن لمن ينكر ما اخبر الله وقوع من, من الفساد والنشور والكسل والسراب والجنة والنار وغير ذلك فيقول من جلائل قدرتنا ومن مظاهر عظمتنا اننا خلقناكم من من ماء المهيد فانت مني انا مني نعم انت مني اعودك نعم انت اصلك من مني بزق سلاسل في يدي وقال خلقت من مثل هذه من ماء المهين باعث حقيقى اذا ولدت تبحر ابن المدينه عذب انت منتم يا ابي وثم خلقك الله وسواك وجعلك إيه؟ محمد عبد السلام عبد القادر العادم الله انظر الى عظمه الله من ماء المهين انت منتم هنا ابي وقال من ماء مقذف كان منه وهو نجس ليه لان رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم خلق من هذا المولود النبي خلق من النجاسه ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب والاصار كلهم خلقوا من هذا الماء والمؤمن والصالحون من نجاسه ما تستعين ما تستهد في رسول الله من نجاسة؟ لا قلوا احنا كنقتصلوا منه لو كاكا لنجاسة نقتصلوا منه ما يتمون بشي قصر غير تغوط ترسل لو كاكا نقتصل منه من اجل النجاسة كل ما خرجت منك نجاسه لا وشي قصر وهي دعتنا؟ وشكا ولا ولكا نهتر معايش؟ <تصفيق> اذا نقتصل منه ما النجاسه لا من اجل فسور وانهيار في الناس يا يعني يا كيف ما نسترد قوانا اللي بيصدب الماء على جسمنا اذا صدب الماء على جسمنا استرددنا قوانا سبحان الله قال الله عز وجل ألم نخلقكم من ماء الماء يرده الى اسود ثم جعلناه في قرار متين في قرار ادخله بالرحم وذاك الرحم سبحان الله سمى قرار تستقر فيه وهذا المكان محفوظ متين في حفظ ما شاء الله في قرار متين ثم قال الى قدر المعرف قد تكون تسعة اشهر قد تكون اقل قد تكون اكثر كم من المرأة ساليف سبعة شهر ستون سبع شهر. سبع شهر. سبع شهر ويعيش لنا بلا جنة قد يكون اكثر يشو ما بالراقب عندما دعوا عمايل ينقذ عماين عظيم قد بين ما شاء الله كان بين في مشاكل وفي الحسد وفي وفي المصائب وفي الضرائب وفي وفي المخرج من خطر عظيم حجم الانسان في لونه وطوله وقدرنا أشعاره وأبشاره وعظامه ومفاصله كل شيء في تلك المضف ذلك الجزئ الدقيق الصغير ونحن قلنا مرات ومرات في العمليه الواحده قد يخرج في الانسان ستين مليون ايش؟ منوي واحد يتكون منه الانسان واحد يترشح لخرق البويضه هذا الكنز الذي لا يرى بالعين المجرده فيه كل شيء فيه العيونات والحويجات وفيه الأنف وفيه الفم وفيه الاسنان وفيه في وفيه, وفيه اللحم وفيه ايه اليدين والرجلين وهو كل شيء كذلك هذه الحبة الحبة النواء دي التمر هذه الحبة فيها ناس في النخلة كلها من اليدة كلها في الحبة فكذلك انسى ذلك الجزء الدقيق الصغير كل شيء هناك حتى فكرك هناك حتى يعنع وجازك والاستيطرتك هناك افذكر ارد قدره الله وقننه فقدر ولذلك السحق ان يقول فنعم القادرون لا يستطيع فنعم القادرون نحن ما يستطيع ابدا الملك مقرر ونبي مرسل ليفاز الله عليه فنعم القادر ثم يقول سبحانه فيا ويل ثم يا ويل بعد كشف هذه الحقائق و بعد وضوح هذه ها جلاء العظم ليا توجد من كذب بها فيا ويلتم يا ويل و خذتم كذب كذا بن معاذ لان الله ستلف البدايه على الاعاده فيا ويلتم يا ويل لمن كذب بهذه الحقائق فويل يومئذ للمكذبين يومئذ يعني يوم الخيار ثم ماذا قال ثم زاد بي المظاهر العظمية ألم نجعل الأرض كفاتاً؟ انظروا أنتم في الأرض ولا لا خرجوا من الأرض قالوا انظروا قطع قطعوا الورقة القناة قطعوا لبقى ماشي نجيش من رجاء قطعوا ورا الله قال ألم نجعل الأرض كفاتاً شو الكفّس؟ في الحديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كفّس الثياب والشعر في الصلاة يعني. إذا جيت جي صلي، عم تيجي كيفي صلي كيفي صلي كيفي توضّع وجهها كذا. ومن هنا نعم الصلوان هيدا بالكوفة لا خدّك، فقرش لا خدّك. اللهم أتوب، حرام عليك يا أخي، حرام هكذا. لك. حتى اذا كان واحد قدامك قال لك والله هذا كله حرام نهاى الله صاحب عن صاحب اسد عن كف شو الكف هذه؟ طب الكف هو الضوء على الكف هو واحد يجي يلطم يجي يرجع ولما يشد يعمل هكذا هذا نهاز الله اسمعين كفتي معنى كفتي اي ضب ضب هكذا ضب ضب هكذا الله عز وجل قال هذه الارض اجعزها بطبكم شف بطنها وشف ظهرها انتم الاحياء في الظهر والاموات فين في البطن هيدكم يا ملعا كتر فيها وهي في البطن وهي الطائرة ليكم ومزودا كل ما نحتاجون <تصحيح> <تصحيح> هو اللي يقنط يدخل خلاص انا اجمع تكون في الارض الم نجعل الارض كفاة ضامه لكم احيانا وامواتا ما تخرج منها ما كيش نار ولا البر الم نجعل الارض كفاة ضامه لكم ايها الناس احيانا وامواتا سواء كنتم احياءا في بطنها أو احياء على ظهرها وأمواتاً في ظهرها احياء وامواتا وجعلنا ضد ظهر العظمى وجعلنا لتبقى سائرة حتى لا تتمايل وحتى لا تبطر الله سبحانه تعال تصيرها من قام وجعلنا فيها الرصي بس رصيها. ويكون التوراة والسيب والسزن عندهم الرويضة الرويض. اللي كاعدة الرويضة فيكم وشي واحد كاعدة الرويضة اللي كاعدة الرويضة كان في الميزان ولكن كي يشوف إذا اذا جبنا كالطرب هي كطر هي كتلعب كذلك ملي كييشوف بالخلاص وكيزيد واحد تلميدو شارع دابا كيزيد هذا قدام له هي الجبال هي الجبال اللي عند الله الله هي كدور على والجبال فيها وسبحان الله كشف علميا قطعا لا نزاع فيه من العالم حتى من لا على أن هذه الجبال فيها يبتزن دوران الارض بها، واكتشفوا على ان الجبال الجبال سبحان الله ثلاثة اخماس ثلاثة اخماس في الجبل الجبال كلها في بطن الارض وخبو سالف وطاح ولابد لذلك يكون هكذا ما يمكن أبداً يكون هاي الدوران والتنين وفي بطنها النار نار غير اعملتهم هاي الدورة في الجحن كما يعمل للألف ايه سبا حطان جاء خلاص مرة أخرى جايدة جايدة سبا حطان فيه خبري كان أعلاف عشرات العلاف جاء وثم قالوا ما شل منه وقالوا وقالوا من أبنه واحدة أخرى ما تقدرش التلسل ما تقدرش التلسل حتى دول ما حزوه يقدرون ما يقدرون هل نارت هل نارت سحنا بك احنا يركبين في طنبولة طنبولة موقودة يقول و فيها رواصي ثم يقول شامخة عالية هذه الجبال الشامخة سبحان الله جعلها الله سبحانه وتعالى مغناطيسية تجدي في وتجدي سبحان الله في الغابات وهذه الجبال تجدي ولذلك ترق من الجبال هي السحب تقريبا دائما متفصلة في فيجذب هذه السحب لتمطر وثم لما تمطر سبحان الله جعلها هكذا هي تختزن الماء ومنها ينحدر الى الآبار والى الوديان والى العيون من الجبال هي الخزانه للرياح القمم هي الخزانه شامخه ثم بدا مباشره واسقيناكم هذا هو وجه القبر واسقيناكم بواسطه هذه القبر واسقيناكم ماء فراسه عذبا زلالا صافيا هذه المظاهر من كذب بها فالوين كل الوين له وين يومئذ للمكذبين لأن مظاهر العظم واضحة بعدها قال انتالقوا بعد ما يجمع يوم الفصل لأنه خلينا مربوط بيوم الفصل لما يجمعهم ليوم الفصل يقول لهم سبحانه وتعالى انتالقوا الى ما كنتم به تكذبون كنتم في الدنيا تكذبون بهذه الحقائق تكذبون بالنار تكذبون بالميزان تكذبون بالعرض تكذبون بالصراط تكذبون انطلقوا الى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى الظلم دي ثلاث شعائر ورفع الحديث ان اهل النار حينما يكون في وقت الحساب وانتظار الحساب ياتي لسان من النار فيطوقه ويجاء من هذا اللسان ثلاثة شعب من الدخان في هذه النار ثلاثة دير شعب اما المؤمنون فهم في ظل عرش الله وما لا ظله ظل اللا ظله اللهم اجعلنا منهم يا رب. فهؤلاء ربنا أخبر عنهم وقال انطلقوا إلى ظل ظل دخان. لا ظل يسمى فقط تسميه أما المضمون فما بين لا ظل. يعني الذين الذين ينعمون بظل الظل هذا هذا ما في ظل لا ولكن ثم قال ولا يبني من اللهب الحريق لا يطفي وهذا كل ما يدفع ابدا اللهيب لهيب عنه انها الناس صارني في بشارة... شر هذه النار هي هذه الشر كتشوف النار ما كتشعر كتشوف كيف كتويه تشوف نقول أصعبك مفتوشة أم لا؟ مفتوشة أم مفتوش تكون صغيرة يعني الدنيا وخي تكون مثلا إذا المره كان تفرر كذلك كنت تشوفها شيء يقول فتوش فتوش صغيرين أم لا؟ صغيرين أم لا؟ صغيرين لكن فتوش دمر جهنم كيقول الله عز وجل يسميها الشرارة إنها تصرني بشرار مفتوشة زي؟ كالقصر شو سيدا من القصر هو؟ البناء العالي الطحف يعني فتوشة بيل النار جهنم بحر قصر الضفاح هذا المشي كيف سون هذا؟ صلى الله عليه وليذا يقول سينارسوا بعد ما هذه النار التي تؤيدونها في الدنيا هي جزء من ست وستين من تسعة وستين الله أكبر يعني طاقتها هذه النار زدها الطاقة لهذا السبعين طاقة قوة القوة اللي يغير لها سبعين مرة على ما هي يا ربنا الحمد لله خلاص شو تمعن فكيف الطاقة نرجعها جهنم قوي هذه سبعين مرة فيقول افتوشات يا جهنم يمثلها سبحانه وتعالى كالقصر في رضابه ويقول في لونها كانها جمالات الفخره الجمل كان جمل اسود ولكن ضارب من يضرب من الحمره هذه السفنه مثل الله الاعظم يقول في لونها هكذا كانها جمالات آه هنا واحد فيكم اللي كيعرف الهندسة يقولوا بعض العلماء استدلوا في طائد استدلوا على أن المثلث المثلث لا ظل لا في فيه. بي فيه. بي لا واستدلوا بهذه الآية ثلاثة جعب لا ظليل حامد كل مثلث في الشكل الهندسي كل مثلث هذا شو, شو أحد يحصل الهندسة؟ ما فيه ايه. يقولوا الشكل الهندسي ما في ظلم المثلث يعني أنا ما أدري أنا ما قرات القواعد الهندسية ما عندي على كل حال خليه الهندسيين يقول الصمت هم الآية إن آثرني بشرك القصر كأنه جمالة صفر يجب الإيمان بهذا ولا لا واللي كذب ويل وين وين المكتب هذا يوم الفصل هذا يوم الفصل بين الفصل لنا اللي يفصل فيه بين الصفوف هذا يوم الايه ايوه لازم نذكر يوم الايه عشان هذا إيش؟ هذا يوم لا ينتقل سبحان الله هذا عذب روحي موعد ماجدي من شده الخز ومن شدة الهوان والذل تنزل بالكفره والمجرمين والمكذبين يقول ما في النطق ما في احاديث صدى ان يتكلم الخلف على الجميع صلى الله عليه وسلم هذا يوم لا ينطقون ولا يذر لهم فيعتذرون وش يذن يقول فقال قل ما عندك بين عذرك انزل لي خلوا ما اسمعتي القرآن وما الرسول وما المنهج الرباني وما احكمتي بما انصر الله ها عضري ها عشفاظ ريكاسة وفوصة ومكسة واش ياتذر ايه ما في حضر ما في الاذة وعتى كذا ولكن هذا حسب الاحوال وإلا رب الاذة يحكينا بأحوال مخرى على أن المجرمين والمشركين ها يعني يحرفون أمام الله ويقول والله ربنا ما كان قالوا والله ربنا يا ما كنا مشركين. يسمى من جرائمهم ويقول والله ما عبث كذا أنا كنت مطيع أنا كنت مصلي أنا كنت أسوق هو ما عنه لأنه في الدنيا كذبها هذه الجحودات وهذه الأنواع من الإنكارات كنت تنغى على معلم يكذب الله يمكن يتفلنا يعني اللي بحسب الأحوال واليوم يقول في هذا الحال هذا يقول ما في المتحبدة هذا يوم الآن ولا يؤذن ولم يعتدون هذه حقائف كتاب الله اللي كدن فيها شيء حصو. الويل وكل الويل ويل يوميذ المكذبين ثم ثم قام فا... هذا يوم الفصل هذا يوم الفصل يوم الفصل يوم الفصل يفصل الله فيه, فيه, فيه, فيه بالجنة بين الصفوف طريقهم في الجنة وطريقهم في المحقين والمبتلين بين المحسنين والمسيئين. بين أصدرنا أه؟ والمظلومين افصلوا هذا من الفصل جمعناكم ولو وليد انتم ولو هم من آدم الان تبخذوا فورا جمعناكم يا مشاربخة طبيب والخطاب لانتكم مشاعر ولا وليد فإن كان لكم في تحدي فإن كان لكم فيدوا فكيدون إذا عندكم شي حينة بلنبين لها إذا عندكم شي قوة فورا هي وقديم أشكو عنده شي قوة أشكو عنده شي حينة اشكون يقدر يتغلب من ما هو فيه يخرب ما هو فيه اشكون هذه بنزل من تعالى يا معشر الجن والنس اخ طبعا يقول لهم يا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا وتخرجوا من اقدار سمج السماوات والارض لن نبقى في السماء ولا ارض تنفذوا لا تنفذون الا بسلطان الا بقوه اين القوه لا في بعض بعض الناس يقولوا هذه في الدنيا لا لا في الدنيا لان السياق يقول وانه ما يلزمه كذلك هل ها لا ها جده بيشاور يا معشر الجن ولنسي لستعظم ان تفوزوا من اختار السماوات والارض فخذوا لا تفوزون الا بصطف يوصلوا عليكم من نار ولو فلا تنتصروا خالقوا قوه لما الله تدمر لكم والله تستطيعون يرسل <تصفيق> السياق الزياب باستباب والسياق كلها يدل على نهدف الآخرة أما اما أن هذه نزلت في التصافق الأرضي يعني التصافق الكواكب والمن ها هذا الكل لا لا, لا هذا التصافق من غزب المسكرين الروسيا وامريكا أو الشرق والغرب لا باطل هذا الفهم باطل لا مثله في ميزان القرآن إيه؟ فيقول مع عز وجل هذا يوم الفصل جمعناكم الاولين فإن كان لكم كيلوا فكيلين ويل ومئذ المكاتبين ثم قال ثم لما فرغ من الحديث عن المؤمنين اه انا الناس اصدقوا محسفين لما فرغ من الحديث عن المجرمين والمكذبين ابغي تكلم سبحانه لان سبحانه القران بلونين لونين ذو شكلين في ازدواجيه يتحدث عن الفرقه الايمانيه والفرقه الكافره الفرقه الرحمنية والفرقه الشيطانيه فلما فرغ من الفرقه المكذبه اشار يتكلم سبحانه وتعالى عن الفرق الإيمانية الفرقه الايمانيه في فرقه المتساقين فيقول ان المتساقين في ظلام لا في ظلال في, في في, في دل... يعني في ثلاث شواعب لا غريب لا في ذلال في الشعر سبحان الله يقول سبحان الله يقول في الجنة شجرة اللهم ابعده يقول في الجنة شجرة ذبح سبعون عاما سبعين عام على الفرس في الجوال يعني ركب على فرس تجسر الجسر سبعين عاما تجسر ما تقطعش هذا الظل هذا الظل انك تجد انك تجد ما تجد انك تجد في تجد انك تجد انك الله انك تجد انك الله انك تجد انك تجد انك تجد انك تجد انك تجد انك في انك ظل ثم يقول تجد عيون عيون لأن الانسان سبحان الله يعجبهم كل وخصوصا منطقه منطقة الحاره في الشرق الاوسط في حراره ها لما الانسان يعني اعس ما عنده ظل والمياه الصحراء ما فيها ما يقول المياه في ظلال وعيون عيون ماء عيون من خمر لذات الشاربين ومن عسل ومن كله ومن عسل ومن ايه من ماء غير ومن لبن قد تغير طعمه ومن خمر ثم من عسل اللو في الآخر إيش؟ لأن الدواء يكون في الدايم في العسل فيك يكون في الأول ولا في الآخر. نزيد أوراقين سقطت من السكر والضيول. أتعطينه من العسل في الأول ولا في الآخر؟ لا غلط في الآخر. <تصفيق> هو واحد هو اللي جاب أحر العسل. أنهار من مش ما, ما من... من أن العسل لأن هي العسل أنهار من شديد الطبيعة. طبعاً أنهار محفوظ وأنهار من عسل إذا شلنا يصير سيدوع لأن العلاج في العسل. كله على المشيخ يخرجون بطونها شرابه سلفه الولد فيه شفاء في الناس فيه شفاء فلابد من الشفاء عندما تأكل يعني مستل ها حتى لا يضرك يضرك هذا الأكل وكل عسل هاي فسبحان الله وكان بعدي صوم يخلطها بالماء ويشربها لتتحلل في الذات وثم في معمل مصنع ما يستطيع العالم كله يعمل هذا المصنع ها يعنى مصنع تصفية يعني السكريات في جهة كل كل الفوائد اللي يستمد من في جهة حتى كسرامكو كولا كيف سخ كيف تقولها كده والحليب الابيض كيف, تخرج؟ كيف يخرج من يخرج من سبحان الله وين مسباري عمليه ربانية تقوم بال يعني بأعمال من سنين وهي تعمل هي سبحانه في هذا السياق الكريم يقولنا متسقين في ظلال وعيون من في دخان وعيون وثوافث ثوافث مرات وكرات قلنا الأطعمة الأطعمة للجنة ما هي لبقاء الجسم ولبنية الجسم لا نحن نأكل في الدنيا ليش حتى لا نموت وحتى نصحى حتى كلنا عطاء ونقولنا ايش هو قالوا للدنيا الخنزير ذي تحفرت قال لي لأكل ذي تاكل قد مش تصحى ومش تصحى حقا مش تحفرت ذي تاكل قد مش تصحى ومش تصحى مش نكحة ومش نكحة حقا مش نكحة و نكح لأ, لا يا عشي ذي تاكل نستعين على عبادة سيلي الله ليعبد الله ليه تمشي؟ بيشائج؟ ليه تمشي؟ قد يعطي عليه تعالى يجاهز في سبيل الله ليصنوا لله ليعطوه لله لا؟ للدعوة إلى الواقل لنجي هذا الواحد, الواحد المؤمن يعيش في كما بدوره شو هي؟ شو الدوره؟ هو الله وما خلق الجنة وليسة ملا ليعبدوه هذا يا من لكن الكافر والمفاجر ليه قد يعيش فيه؟ يعني مش يسعع ومش يسعع ومش يسعع مش يسعع ليس يسعع خمس حرات وفاه الدور نعم فواكه يعني ال ال الاخرة, الاخره الجسم دائم الجسم ولو لم ياكل فهو دائم خالد ما يحتاج الى اكل فالاكل كله فواكه اولئك لهم رزق معلوم جيش فواكه للتفك فقط للنشاط وقول فواكه مما يشتهون سبحان الله نحن في الدنيا لا ناكل ما وجدنا ناكل خمس اشد وجدنا ناكل لحم لحم ماذا نجد ونكل بقول والبطاطيش والمطاطيش جليل ماذا نجد ما وجدنا لكن في الآخرة تأكل ايش ما تشتهي أنت اشتهي ما جد وذول فرق ربنا يقول ما يشتوى ما يقول يأكلون كذا لا ما يشتوى فالأمر ما يقول إليك شوف طير فيتتمنى ان ياخذ ديك الطير امام على طبق سبحوا ثم لك الطير ياتي على طبق كلني وقد يعرض هو نفسه عليه يقول يجي ويرقص امام ويقول ما شاء الله <تصفيق> سبحان الله كلوا اشربوا كلوا اشربوا هنيا بالهناء ما في تنهيد ما في اسف ما في نائجه ما في احد شيء احفظي مرض هنيئا ليش بما كنتم تعملون لا بما كنتم تلعبون و كنتم تتفرجون وبما بما كنتم تنكحون ولا بما كنتم ايه ترقصون لا بما كنتم تعملون تعملون ايش صلاه صياما زكاه حجا قراءه ذكرا جهادا ايش بما كنتم تعملون العمل الذي امر الله والدليل على هذا قلنا كذلك نجزي المحسنين الذين احسنوا واثقلوا العمل واتوا بالحسنه عملوا حياه الدنيا كل حسنه حتى اذا كان حسن نام حسنه ليش ينام ليقوم ليصلي ليش يكون ليتقوى على عبادة الله فهو كل اعماله يخرجه خذ بصره يبيع شركته ينطقق من هذا الله فهو دائم في حسنه كنا كذلك نجزي المحسنين الذين اعملوا لا حسنه واحسنوا دينهم لله احسنوا عقيدتهم مع الله احسنوا مع اولادهم واحسنوا مع والديهم واحسنوا مع جيرانهم واحسنوا مع الحيوانات مع الكافر مع الم مع كل شيء يا سي liv احسن العقيدة واحسن العبادة واحسنوا الاخلاق وحسنوا معاملات كل شيء وعملوا هذه العملاء هذه الحسنات تبقى الشرع اخلاصا لله وتبقى ما امر رسول الله هذا عبد حسنه هو بد في العملاء من هذه الشروط إن كذلك نجزي المحسنين، أي الذين استمروا حياتهم بالإحسان. عبارة في المحسنين، وهذه حقائق بيت الله اللي كتب بها جسدي. الويل، الويل، يوم ما يذنب المكذب، يذنبون لورا كابي. من بدأ في الوحدة، الصورة إن في الاسبوع القادم ان شاء الله نسلمها والله موفقنا جميعا لما يحب ويرضى سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك و سبحان ربك جبل السماوات والارض والسلام على رسول الله وعلى ال